والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ونقف عند هذه الآيات قمنا إن, إن الأنعام أو بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وهذه جاء الشرع بأن التضحية والأضاحي تكون منها واختلف أيها أفضل فالجمهور على أن الإبل ثم البقر ثم الغنم وذهب مالك رحمه الله هو الذي مرجحه أن كون الإنسان يضحي بالكبش أو لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عشر سنين في المدينة بالكبش كان يربح أحيانا كبشين أم لحين ويضعوا قدمه الطاهرتين على صحافهما ويقول في الأول اللهم هذا عن محمد وعن من لم يضحي من آل محمد ويقول في الآخر وهذا عن من لم يضحي من أمتي من أمة أمتي محمد فيباشر صلى الله عليه وسلم ذبح الأبحية بنفسه لأنها قربة محظة فلا يحب صلى الله عليه وسلم أن يسندها إلى أحد وهذا من كمال عبوديته لربه صلوات الله وسلامه عليه والجمهور على أن الإبل أفضل كما بينا ثم البقر ثم الغنم ثم جزء سبع بدنا ثم سبع بقرة والعلم عند الله لكن لا تجزء الأضاحي بغير بهيمة الأنهام والنبي عليه الصلاة والسلام أكل منها كلها أكل من لحوم الإبل وأكل من لحوم البقر وأكل من لحوم من الغنم وكان عليه الصلاة والسلام يحب ذراع الشاه قال بعض العهل العلم أبعد عن مواطن الأدى في الشاه ولذلك لما سمته يهودية وضعت السمة وأكثرت في الذراع فلما حملها أخبره الذراع أنه مسموم، والبراء بن معروض رضي الله عنه أكل ثم توفي مناث لذلكم السم وكان هذا في غضوة خيبار